وتخفي السوء عن كل البرايا وتخلو بالمحارم والرزايا وتسقي زرع جارك في غياب كفاك اليوم غمسا في الخطايا وتسقي زرع جارك في غياب فاك اليوم غمسا في الخطايا سمعنا من قديم العهد قولا بأن السوء يلحق بالبغايا فدين الغدر يستوفى قريبا وفعل الفحش من بعض البلاء سمعنا من قديم العهد قولا بأن السوء يلحق بالبغايا فدين الغجر يستوفى قريبا وفعل الفحش من بعض البلايا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 كفاك اليوم غمسا في الخطايا فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا وصون محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا رصول محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا لئن غدر الخول بعرض ليلا وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويبذى بعد أن يلقى المنايا لئن غدر الخول بعرض ليلا وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا لئن غدر الخقول بعرض ليلا وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا